Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik Cüz 3 Bismillahirrahmanirrahim وب الن الله يَ سِعَكُمْ سَيِّهُ السَّمَاءَ فَانْغَضَّ لَا يَئُودُهُ حِظُّهُ مَا هُوَ in which go ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم 111. بأرني كيف تحيي الموتى 112. قال أغلب تؤمن 113. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 114. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل ثم بعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين انفعون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة الأموال بَتَتْ سَعْىَ سَنَا بِذَكِيِّ كُلِّ سُمُغٍ لِـ 300 عَبْدَة وَاللَّهُ يُضَاعُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ إِلَّا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ من فنون الذين يفكون أم بالهبتي راء ما غضت الله وتثبت من أنفسهم كما سل جنّة بردّة صادها فادم كما أصابها باب فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها باب فقل ذو الله بما تعملون دصير أيبد أحدكم أن تكون له جنة من نخيم وأعناق تجري تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل عند وضع فاء فاصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون يا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِعُونَ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمُرُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخْرَى ويأبركم بالفحشاء والله يعبكم مغفرة منه بفضلاء والله باسع العليم يؤتي الحكمة مَن يَشَاءُ ومن يؤتى متفقد رُتِي خيراً كثيراً وَمَا يَذكّر إِلاَّ أُنَالَبَ وَمَا نَفَعَتُ مِنْ نَفَعَةٍ أَوْ نَذَرَتُ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا يَظَانُّونَ من, مِنْ أَنصَارٍ إِذَا إن تَدَلَّى الصَّدَقَاتُ فَنِعْمَ مَا هِيَ إِذَا تُخَفَّاهَا بَدَتْ ۚ الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ ما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقون من خير فلانفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وَمَا جَعَلَ فِي قَوْمٍ خَيْرٍ وَفَأ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُجْلَمُونَ <تصفيق> لِلصَّقْرِ الَّذِينَ احْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُم 116. تجاهل أولياء من التعفث تعرفهم بسيما هم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به 119. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم ألعوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين <تصفيق> 119. لا يقولون إلا كما يقول الذي يتخدقه الشيطان من المس 110. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فأحل الله البيع فمن جاءهم موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يجمع الله الذباب يوم الصدقات والله لا يعذب كل كان ثاني اسيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما اقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجر عند ربهم ولا خلف عليهم ولا هم يحزنون <تصفيق> يا أيها الذين آمنت اتقوا الله وذروا ما بقي من الغباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا ف. ذنوا بحرب من الله رسوله وإن تبكتن فلكم عووس أمالكم لا تغيمون ولا تلمون وإن كان ذعسرا فنظرتم إلى ما فَأَن تَصْدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُجْعَلَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلٌّ نفس مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُم كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْتِكَ حَتَّىٰ يكتبك ما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَالْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَدْخُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ 114. سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له وفل للوليه بالعدل 115. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان لمن 121. ترضى من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 122. ولا يأبى الشهداء إذا ما بعوا 123. ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله 129. ذلكم أقسق عند الله ما أقبم بالشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديعونها بينكم فليس عليكم دون أحد تكتبوها وأشهد إذا تبا ولا يضارك كتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإن 119. فسوق بكم باتقوا الله ويعلمكم الله فالله بكل شيء عليم 110. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان فإن أمن بعضكم بعضا فلنؤدن لذئت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتبوا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم 112. والله بما تعملون عليم 113. لله ما في السمامات وما في الأرض 114. فإن تبدوا ما في أنفسكم أم تخفوه يحاسبكم 117. لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ناف ذو فينا فرحمنا انت مولانا فانصرنا على بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق صدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل زل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز قان إن الله لا يخفى 112. هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم 113. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات ما تهمن أم الكتاب مأخر تشابهات، فأما الذين يعون بهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه اتغاء الفتنات ذات غاء وَمَا فما يعلم تأذي له إلا الله 110. ذا الراسخون في العلم يقولون مِنْ به كل من عند ربنا وما يذكر إلا 111. ربنا لا تسر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت المهاب 112. إنك جامع ناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف سَنَهَا قَدْ كَانَ بَكْرُهُمْ آيَةً فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكَ الْأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ أَفْلِهِينَ رَأْيًا عَيْنًا فَاللَّهُ أَيْدِي بِنَصْرِهِ مَنْ يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهبات من النساء والبنين بل غناطير فطرت من الذهب بلفض بلخيل مسبمة بلأمعاء بلحص ذلك متاع حياة الدنيا فالله عنده حسن المعاد قل أءنبئكم بخير من ذانكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري تحتها الأنحاء صالحين فيها بأزمان طهرة ذر ذم من الله والله بصير بالعباد الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا فَثَبِّتْ لَنَا قَاعِدَتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ الصَّادِرِينَ مَن الصَّادِقِينَ شهد الله أنه لا إله إلا هو بل ملائكة وأول العلم قائما بالغسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله لَن فَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ضَيْنًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فإن حاجتك فقل أسلمت وارهي لله ومن اتبعا فقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تملوا فإن ما عليكن بناه الله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله لا يقتدون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأكرون في القسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حمطت أعمابهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُبْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَغَلَّى فَرِيَقٌ مِّنْهُمْ فَهُمْ مُعْرِبُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَادُونَ تَمَسَّنَا إلا أياما معدودات فغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه وغفيتهم نفس ما كزبت وهم لا يذلمون قل الله مرحبا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 تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل بتخرج الحي من الميت بتخرج الميت من الحي بترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء وَمَن يَعْلَمُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّعُوْ مِنْهُمْ تُغَاضِّ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ فَإِلَى اللَّهِ النَّصِيرُ قُل إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ لَم تُبْدُوهُ يَعْلَمُ اللَّهُ فيعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تبد لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه فالله رعوف بالعباد قل كن إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويرفر لكم جنوبكم فالله رسول رحيم وَالْأَطِيعُ اللَّهَ الرَّسُولُ فَإِن تَبَلَّفَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْبُدُ كَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ أَصْبَحَ آدَمَ بَنُوحاً وَأَلَى إِبْرَاهِيمَ بَأَلَى عِمْرَانَ عَلَى عَالِمِينَ زُرْيَةً بعضها من بعض الله سميع عليم إذا قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فَلَمَّا ضَاعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ضَعُتُهَا إِنْ سَاذَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا ضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي إِن سَمَّيْتُهَا مَا أَنَا من الشيطان الرديم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا الإحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن مالك هذا قال تهب من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك تعا زكري يا قال رب هبدي من ك زبية طيبة إنك سميع عاق فنادتهم لئلك تذهب قائم صيف المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بياح صدقًا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلا وقد بل وني الكبر وامرأتي قَالَ لَئِن الله يفعل ما يشاء قال رب آية قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ اهْبِطْ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَقُولَ هَاهُنَا كُنْ أَمْ هُنَا والإبكار وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُومِي بِكُلِّ رَبِّكِ وَاسْجُدِي وَاخْضَعِي لِرَبِّكِ مع ذَلِكَ مِنْ أن دَائِلَ الغَيْبِ أُحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِم إِذْ يُنْقُضُونَ أَضْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ دَوَّابًا كُنْتَ لَدَيْهِم إِذْ يَسْتَصِرُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مريم اللهم بشرك بِكَلِمَةٍ من اسمه المسيح عيسى بن مريم بذها في الدنيا بالاخره من القرضين ويكلم الناس في مهد بكه لمن الصالحين قالت رب أن لا يجولني ولم ولم يمسني بشم قالك ذلك الله يخلق ما يشاء إذا قرّ أمرا فإنما يقول له كن فيكون دَعْ عَنِ الْقُرْآنِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فَتَمَرَّتَ بَلِ الْإِنْجِيلَ فَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أخذر لكم من الطين كهيئة في الطير فأنفخ فيه فيكون ضيرا بإذن الله فأبرع العكمة والعبرص وأحيي الموتى بإذن الله فأنبئكم بما تأكلون وما تتخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التمرات فلأحل لكم بعض الذي حرب عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله لا تطيعون إن الله رب يبرككم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى 111. قال الحباريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون 112. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وَمَكَرُوا كَاؤَذَ مَكْرَ اللَّهِ فَضَلَّهُ قَيْدُ مَاكِرٍ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ ذَرَا فِي عِكَ إِلَيَّ يَبْنِ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَجَعَ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ وجاعل الذين اتبعوا كفوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأم 119. فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين 110. وأما الذين آمنوا وعملوا الصائحات فيبث فيهم دورهم 111. والله لا يحب ظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدب خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون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 مَا وَإِن سَاءَكُمْ فَأَنفُسَنَا بِأَنفُسِكُمْ وَأَنفُسَنَا بِأَنفُسِكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِي الْفَاعِلَ عَنَاهُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم 115. فإن تبلوا فإن الله عميم بالمفسدين 116. قل يا أهل السماء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن 113. فبلوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون 114. يا أهل الكتاب لم تحاكون في إبراهيم وما أنزلت التمرات والإنبيب إلا من بعده أفلا تعبدون ها أنتم هؤلاء حاجرتم فيما لكم به علم فلم تحاتون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 والذين آمنوا والله ولي المؤمنين بد الطائفة من أهل الكتاب لن يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب هم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب هم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون فقال الطائفة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 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْقَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِذِينَا لِلَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا أُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل فيقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين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 لهم يوم الغيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلبون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو 119. فيقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤديه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا, ولكن كونوا فَالتَّنَجِّي نَبِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَحْزُرُكُم أَن تَفْتَخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْخُذُكُم بِالْكُفِّ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا نبيّن لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسولٌ صدق لما معكم رسولٌ لا تؤمنوا به ولا قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تبلى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أزلم في السماوات والأرض والأرض لهم وإليه يرجعون. قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنت يبوسان وعنسى ولا بيون من رتبهم لا نفرق بين أحد منهم نحن له مسلمون وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرين كيف يَهْدِي النَّاهِقَ مَن كَفَرَ وَدَعَا إيماناً وَشَهِدَ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُ الْبَيِّنات فالله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أبنعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم إلا الذين تابوا من بعد ذلك فأصلحوا فإن الله رسول رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الظالمين الذين كفروا وماتوا فهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولن افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناص صدق الله العظيم Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik